إن كل إلا كذب الرسل فحص عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قصنا قبل يوم الحساب افدر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيذ انه اواب إنا تخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملفه وآتيناه الحكمة وفصل القطاب وهل أتاك نبأ القصن إذ تتوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تفصف ما لبغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا, فأحكم بيننا بالحق ولا تشفط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكبرنيها فقال أكسلنيها وعزني في الحقاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجدك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم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 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض يم نجعل المستقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إِنَّهُ أواب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 قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لي أحد من بعدي إنك أنت الوهاب فتخرنا له الزيح تجري بأمره رقاء حيث أصاب والشياطين كل بدماء وغواط وآخرين مقرنين في الأصحاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب والكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتفل بارد وشراب ووهبنا له أَهْلَهُ ومثلهم معهم رَحْمَةً منا وذكرى لأولينا الباب وخذ بيدك ضغزا فضرب به ولا تحنك إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ويصر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبطار إنا أطلقناه بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين المخيار واذكر إسماعيل وليتعودا في اسم وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدم مفتحة لهم الأبواب متكين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاطرات الصرف يتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من مفادح هذا وان للطاغين لشر مابق جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله ازواج هذا فوج مقدعم معكم لا مرحبا بهم إنهم قالوا قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار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 قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبر عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ إلا على إذ يقتسمون إن يوحى إلي إلا أن فما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم مجمعون إلا إبريس استكبر وكان من الكافرين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 قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغلينهم أجمعين إلا عبادك منهم المقلطين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين